كان صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق تصرفا له الله من راتق في الوراء أمورا كبارا ومن فاتق فبارق عارضه وامضوا وعارض حكمته ممطر إنه نبي مرسل وقائد بارع يعرف مدعويه حق المعرفة ويتعامل مع كل منهم على ما يعلمه منه يعطي من يرى أن المال والجاه والأعطيات تثبته ويكل أقواما إلى ما في قلوبهم من الإيمان بالله ومحبته قرر ذلك كما في الصحيح بقوله إني أعطي أقواما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمرا النعم إن شرقت فالقلب مسكنها والقلب مسكنها إذا ما غربت لقد استمال بالمال قلوب المؤلفة قلوبهم لأن المادة لم تزل طاغية على تفكيرهم ولم يستشعروا بعد حلاوة الإيمان في قلوبهم حتى قال أحدهم ما زال رسول الله يعطيني وهو أبغض الخلق إلي حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه ولذلك وزع غنائم حنين في مسلمة الفتح الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ليثبتهم وفي المؤلفة لاستجلاب قلوب أتباع يرضون إذا رضي رئيسهم أما الأنصار وكبار المهاجرين الذين أبلوا ونصروا وآووا وبايعوا ووفوا فلم يعطوا من الغنائم شيئا ووجدوا في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب غيرهم وقال بعضهم يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم فبادر سعد بن عبادة رضي الله عنه بنقل ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهملاً قالت قومه. فأمره بجمعهم دون غيرهم ثم وقف فيهم مواجها ومكاشفا ومعالجا مذكرا لهم بنعمة الله عليهم به ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به واضعا نفسه مكانهم متكلما بلسان حالهم أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ثم حرك كوامن نفوسهم معترفا بفضلهم وعلو شأنهم مبينا أنه ما حرمهم إلا اعتقادا منه بعلو كعبهم في الإيمان قائلا لهم أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنتم رأا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار تناقبوا قالها الأنصار عنه فأصبحت تجاب بها أرضٌ وتطوى سباسب فضاربةٌ في الأرض وهي مُقيمةٌ كأنَّ مطاياها الجنوب أو الصبى نقلهم بها من حيازة شاتٍ وبعير لحيازة البشير النذير وزودهم الدعاء الأثير فانهالت الدموع فرحًا ولهجت الألسن رضينا برسول الله قسما وحظًا وحال كل واحد منهم والله ما أنت وأهل العُلا إذا تأمَّلتهم وانتقيت إلا كبيت الله في فضله على بيوت الناس والكل بيت ذهب الناس بالشاة والبعير وبقي في معيتهم السراج المنير ترك أحب بلاد الله إليه واختار من بايعه وآواه وناصره ترك من أعطاهم مئات الإبل وآلاف الشياه إلى نعمهم ومضى مع الأوفياء الخلص كما وعدهم المحيا محياهم والممات مماتهم مضى معهم راجيا أن يبقوا فئة نقيه يحدوها شيء غير اهتمامات الذهب والفضة وهو موعود بيعة العقبة فما لنا إن وفينا يا رسول الله قال لكم الجنة قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل مضى في معيتهم معلنا لهم أن هذه لن تكون الأولى التي يعطى فيها الناس ويحرمون، ولن تكون الآخرة أما إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض في الآخرة فالناس يوعدون بالحُطام وهم بحوض سيد الأنام ذهبت الشات والبعير وبقي للأنصار البشير النذير فالناس يرجعون بالحُطام وهم بحوض سيد الأنام حُداؤهم في ذا السفر خُذوا الجمال والشياه والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر قطعنا العلائق عن غيره كما قطع المشرفي الأديم أرأيتم معشر الإخوة عطاء في محله جلب القلوب نحوه ومنع في محله كان فخرا لأهله بعد وضوح سببه مال من سبيل الله صرف في سبيل الله دخل به أناس في دين الله وثبتت به قلوب على محبة الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحسنهم تصرفا حكمة قد شهد الخصم لها أخذ الغارب منها والسنام كلما عوجت أمور والتوت قوم المعوج منها فاستقام كان عليه الصلاة والسلام يحتوي الكفاءات المتميزة ثم يوظفها لخدمة دينه ودولته وأمته ظهر ذلك في اجتذاب زعيم كبير ساد قبائل قومه وهو في الثلاثين من عمره إنه مالك بن عوف قائد المشركين في حنين الذي هزم مع قومه وخسروا كل شيء حتى نسائهم وأبناءهم وهو السبب فيما جرى لهم وجد نفسه بلا مال ولا ثروة ولا قبيلة ولا عزوة فهو لاجئ عند ثقيف ولا يأمنها على نفسه ماله وأهله لم تقسم في الغنائم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين قدم وفد هواز قال ما فعل مالك قال هو بالطائف مع ثقيف ففي تدبير محكم لإسلامه قال فيما روي عنه أخبروه إنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته من الإبل مئة رجع قومه فأخبروه فوجد في كلمات رسول الله منقذا من أزمته فخرج سرا وقدم على رسول الله وأعلن إسلامه بين يديه فرد عليه ماله وأهله وأعطاه من الإبل مئةً كما وعده ثم استعمله على من أسلم من قومه من فهم وثماله فسخر كفاءته الحربية في نصرة دينه ونبيه فقطع أحلافه الجاهلية وقام بغزو ثقيف المعادية لخير البرية حاصرهم في حصنهم لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه وعليهم حتى دفعهم إلى أن يسالموا رسول الله ويدخلوا في دين الله وما السيف إلا زُبرة لو تركته على الخلقة الأولى لما كان يقطعوا واحتوى باذان عامل اليمن لكسرى وهو صاحب خبرةٍ إداريةٍ عُظمى دعاه ووعده إن أسلم أن يبقيه على ملكه فأسلم وأبقاه على ملكه فحكم بعدل الإسلام ونوره ولم يجر إلى على الخروج بردهته إلا بعد وفاته لم يرضع الذل من ثدي مربية حتى يشبه ولم يصبر على عاره ولم يزل يحتوي زعماء مكة وينتزع ما في قلوبهم عليه بالمال حتى غدا عندهم أحب مما على ظهرها من مال وعيال والحال أي نبي الله قابلتنا دوما بصبح صبيح لو جاز أن تسلك أجفاننا إذا فرشنا كل جفن قريح لكنها بالحب معتلة وأنت لا تسلك إلا الصحيح فلله ما أعظمه قائدا محنكا وداعية مسددا وإداريا حكيما مجربا ونبيا مرسلا صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم خبيرا بخصائص عدوه ربان معرفة بصير ماهر، فإذا أبهم شخص في الملا كشفت فطنته عن كل مبام. كان على دراية تامة بخصائص الشخصيات القيادية المعادية يسوس كل قائد بما يناسبه ويتعامل معه بما يدفع شرّه. مواهب حازهاهبة وإرث وأحياه مواتا واشتراها. قدم عليه مكر زموفد قريش في الحديبية فلما رآه قال هذا رجل فاجر فكان كما قال وأقبل الحليس فقال لصحبه هذا من قوم يتألهون ابعثوا الهدي في وجهه فبعثوه في وجهه واستقبلوه يعجون بالتلبية فرجع إعظاما لما رآه وقال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله وطلب من قريش أن يخلوا بينهم وبين البيت فقالوا له اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك فغضب وقال يا معشر قريش ما على هذا حالفناكم وعاقدناكم أي صد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده لا تخللنا بين محمد وبين ما جاء به أو لانفر النبى نفرة نفرت رجل واحد وتلافي للموقف الذي يهدد بنسف الحلف قالوا يا حليس إن الذي تراه مكيدة فكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا شيئا منه وهكذا معشر الإخوة بمعرفة الحليس استطاع أن يشق عصا قريش ويوقع الخلف بينها وبين حليفها الحليس وأن يفتت جبهة قريش كالأجدل الغطري حل عينه خزز فكان عليه مثل الأجدل ولما أقبل سهيل بن عمر قال ما معناه قد سهل لكم من أمركم لقد أراد القوم الصلح فكان الصلح، وفي يوم فتح مكة علم أن أبا سفيان يحب الفخر فأشبع في نفسه تلك العاطفة معلناً أمان من دخل داره مؤكداً له أن الإسلام لا يسلبه الشرف الذي عنده بل يزيد العزيز عزةً وحاله، يا أبا سفيان دع ما غبر وادخل بنا في بحث إن واسمها وخلنا من ذكر كان والخبر لقد كان لكم في رسول الله أسوى صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء كان صلى الله عليه وسلم أحكم الخلق تعاملا، تراع به ألوف وهو فرد وليس يروعه العدد اللهام كعذب صارم الحدين ماض ولا كالصارم السيف الكهام لما نقضت قريش عهد الحديبية أدرك بفطنته أن أبا سفيان سيأتيه فقال ما مضمونه فيما روي عنه لكأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول جدد العهد وزد في الهدنة وهو راجع بسخطه وأدركت قريش ما في الأمر فأرسلت بالعبقري صخري يؤكد العهد وعند رمله كان نزوله وحط رحله قدم أبو سفيان المدينة والتقى بابنته أم حبيبة التي لم يرها منذ أن هاجرت إلى الحبشة قبل بضع عشرة سنة ولما أراد أن يجلس على فراش رسول الله أسرعت فرفعت فقال أرغبت بالفراش عني أنبي عنه يا بني فانبرت خافظةً لمن يحارب دين الله معظمةً لشأن رسول الله قائله بل هو فراش رسول الله وأنت مرؤ مشرك نجس لا أحب أن تجلس عليه فحال الجريض دوين القريض وضرب اليعاسي بدون الضرب جواب علم من خلاله أنه يطرق بابا من حديد في محاولة الوصول إلى كلمة واحدة من ابنته التي هي من صلبه لأنها غدت ابنة الإسلام لابنته فمن أين له أن يصل إلى سر من أسرار نبي الله وهو والذي لم يستطع أن يمس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها ومضى وهو يشعر في أعماقه أن بوادر فشله أضحت عظيمة ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وبادر بطلبه شد العقد وزيادة المدة بحجة غيابه عن عقد الحديبية فروي أنه قال له رسول الله هل كان من قبلكم حدث فأجاب معاذ الله نحن على العهد والمدة فأغلق الأبواب عليه بما مضمونه ما لم يكن حدث فنحن على عهدنا بالحديبية أعاد القول على رسول الله فلم يرد عليه ولم يلتفت له فلجأ إلى الاستعانة بكبار الصحابة ليشفعوا له عند رسول الله فكان جواب كل أحد في مضمونه جواري في جوار رسول الله لا يجير أحد على رسول الله وزاد عمر رضي الله عنه أن قال له أنا أشفع لكم والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به وطلب النصح من علي رضي الله عنه فنصحه بأن يجير بين الناس ويلحق بأرضه وما تغني عنه فما زاد على اللعب به كما قال قومه فقد خاب مسعاه وطال وقوفه على مطلب ما تحته اليوم طائل فعاد راجعا بغير جدوى إذ لم يكون له بها ما يهوه عاد بالخيبة صفر العيبة لم يتعرف على ذرة من خطة ولم يشد عقدا ولم يزيد مدة واتخذ النبي أهبة السفر ولم يبي للجماهير الخبر بث عيونه ليحول دون وصول المعلومة لعدوه وصرف الأنظار عن مقاصد جيشه ببعث سرية إلى إضماء بقيادة أبي قتادة ليوهم الناس بالتوجه لتلك الناحية ومضى بجنده إلى أن نزل مر الظهران. ثم قام بشن الحرب النفسية على عدوه إذ أمر بإيقاد النار فأوقدت عشرة آلاف نار ملأت الأفق في لحظة واحدة فكان لعسكره هيبة تنخلع لها القلوب وأبو سفيان في مهمة الليلية يتحسس الأخبار مع بعض قومه إذ رأى العسكر والنيران والأبنية فقال دهشاً ما رأيتك الليلة عسكراً ولا نيرانا؟ ما خطر بباله أن يكون هذا جيش رسول الله وأن يتحرك إلى ضواحي مكة دون أن يعرف خبره سمعه العباس فعرفه وأقبل إليه وقابله وأخبره بما لا قبل له به والعباس على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما الحيلة يا أبا الفضل قال اركب معي على البغلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب ومضى معه ورآه عمر رضي الله عنه فأقبل يشتد إلى رسول الله يستأذنه في ضرب عنقه ولكن العباس قد أجاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتني به الغداء فما أفادت ابن حرب حربه حتى أتاه صاغرا في من أتى وبات ليلة النابغة عند العباس رضي الله عنه ينتظر الغداة ليلقى رسول الله ولعل الأفكار قد انثالت عليه في تلك الليلة فذكر لقائه به رقل ماثلة بين عينيه يوم خرج من عنده والغيظ يأكل قلبه وهو يذكر قوله له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولعل ذاكرته عادت به إلى مسامرته مع أمية ابن أبي الصلت قبل البعثة يوم كان يذكر له أمية أن نبيا يبعث في الحر ثم لقيه بعد البعثة في اليمن وقال له كالمستهزئ به يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تنعته فقال أمية إنه حق فاتبعه لك أني بك يا أبا سفيان إن خالفت كما يربط الجدي حتى يؤت بك إليه ليحكم فيك بما يريده وقد كان ما ذكره أميه وجي أبيه الغداء فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغضى بأبيه وأمي وروحي عن كل ما مر به معه ما عنفه وما وبخه بل عرض عليه سعادة الدنيا والآخرة وبعد مداولة أسلم وأعلن الشهادة فقال عباس بن عبد المطلب هذا زعيم مكة وقد غلب فاجعل له شيئا به يعتز وربك المذل والمعز فأمن الذين يدخلون داره وتلكميزة له وشاره هنا معشر الإخوة نقف أمام صورتين متقابلتين ندرك من خلالهما عظمة التخطيط والحكمة عند القيادة النبوية التي فاقت كل قيادة بشرية مهما اتخذت من تدابير أمنية له طريق إلى العلياء مختصر كالسيل بالليل لا يبقي ولا يذر الصورة الأولى يوم أن تمكن أبو سفيان أن يحزب عشرة آلاف مقاتل من قبائل الحجاز ونجد وحلفائه اليهود على حرب رسول الله وكان يمكن أن تسقط المدينة إلا أن عظمة القيادة النبوية استطاعت أن تقيم الخنادق خلال أيام حول المدينة فصمدت أمام أشرس هجوم وأعنفه وردت جيوش الأحزاب خائبة ذليلة أمام جيش لا يجد من التمرات ما يقيم به أوده فانهزمت قريش يوم الخندق والنصر دائما حليف المتقي إذ أرسل الله تعالى جنده ونصر الله تعالى عبده أما الصورة الثانية يوم أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها إلى طور الهجوم على عدوه فتحرك بنفس عدد الأحزاب بعشرة آلاف مقاتل لينزل مر الظهران قرب مكة وأول إنجاز وأعظمه لهذا الجيش هو أسر القائد العام لقوات مكة وإعلان إسلامه قبل دخول مكة ومعنى هذا انتهاء المعركة من تلك اللحظة فقد رجع أبو سفيان يصرخ في قومه يا معشر قريش قد جاءكم ما لا قبل لكم به فقالوا قبحك الله من وافد قوم وكذا قالت زوجه فقال لا تغرنكم هذا. لقد رأيت ما لم تروا الله ما لأحد بهم من طاقة كلا لعمر الله هذا الجيش لا تستطيع رده قريش والمصطفى يزحف في عساكر ضاق بها رحب الأراضي والفلا كتائب كأنها كواكب وهو بها كأنه بدر الدجا وخالد قيل له ادخل من كدى ودخل النبي من أعلى كدا وركز الراية بالحجون وكان فتحا قرة العيون فتحا به كسرة الأصنام والشرك ذل وعلى الإسلام وطهر الكعبة مما فيها من نسبة الشرك إلى بان وقام عند بابها خطيبًا يقول لا عتب ولا تثريبًا فدخلوا في السلم منقادين لكل حكمه ومذعينين وبايع الرجال والنساء مسامحا لكل من أساء ورفع الشهم بلال كعبة إذ قام بالأذان فوق الكعبة ورددت مكة من جبالها صوت نداء الحق من بلالها قولوا لي بربكم هل على وجه الأرض قيادة يمكن أن تجاري هذه القيادة النبويَّة؟ أقول وعلى رب البريه فما كل برق لاح في الجو ممطر وما كل قدر لو تاملتوابل وما كل مرام العلا ادرك العلا وما كل من يعلو السروج بفارس لقد كان لكم في رسول الله اسوه صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء وبعد إخوتي هذا رسول الله خير عباد الله اسم حروف المعالي فيه واضحة وكل عال سواه حرف إدغام تعود برأيه الظلماء صبحا ويستسقى بحكمته الغمام حكمة فياضة عبقرية نادرة ذكاء ونجابة فطانة وحصافة له رتبة ما نالها الدهر غيره تسامت به فوق السهى والفراقد أعظم قيادة بشرية تسوس الناس بالحب والحكمة قاد والأمني بالحب والحكمة حتى زهد في ماله والفقير حتى اغتنا به قاد من يأتيه راغبا في الجريمة بالحب والحكمة فما خرج إلا والجريمة أبغض شيء إلى نفسه تأتيه الأموال فيوزعها على جنده ولا يستأثر بشيء منها لنفسه يأتيه قليل اللبني فيجمع له أهل الصفة لعلمه أنهم لا يجدون مثله أحب الخير لقومه وكاد يهلك نفسه خوفا عليهم أن يؤمنوا حتى عاتبه ربه كل ذا ولم ينتظر مقابلا منهم فضلا عن أن يذكرهم بمنجزاته صباحا ومساء كأنما يمن عليهم فاطمأنوا له ونفذوا أوامره وأحبوه حبا لا يعلم مثله تهافتوا على بصاقه وتقاتلوا على فضل وضوئه وتقاسموا شعر رأسه تغلغل حبه في كل قلب فباديه مع الخافي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور زكاه ربه وشهد له خصمه مثل أعلى هدوء حسن شواهد حكمته لا تكاد تحصى أحاول ذا وملّي بالمحالي بذلت الوسعة لكن كل مهري بأولي غلوة ونبت نصالي فما محل فمي والشعر حيث أتى مدح من الله متلوم بكل فمي فذكره قد أتى فيها الأتا وسبأ وفضله ظاهر في نون والقلم لكنني حائ حول الحما طمعا شاه الذي حول ذاك الحي لم يحمي صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء بهذا الخلق سجل أتباعه صلى الله عليه وسلم صفحات كالقلائد في أجياد الخرائد أرق من النسيم وأطيب وألطف من الزلال وأعذب وأحلى من الشهد وأعجب لقد مزجت محبَّتُها بروحي مزاج الشهد بالماء القراحي ففؤادي عن هواها غير سالي سحرتني يا ترى من ذا الذي علم الصفحة بالسحر الحلالي هذا عمر رضي الله عنه ما رآه الحق يوما راكعا لهوى نفس ولا ولذات سلافي في خلافته الراشدة جاءه وفد العراق بقيادة الأحنف لمقابلته فوجدوه يهنأ إبل الصدقة فلما رآه منادى يا أحنف أعن أمير المؤمنين فقال رجل من وفد العراق رحمك الله يا أمير المؤمنين هل لا أمرت عبدا من عبيدك يهنأ عنك قال وهل عبد أعبد مني ومن الأحنف ألم تعلم أن من ولي أمر المسلمين كان لهم بمنزلة العبد من السيد ريانة كالنسيم الغض عاطرة يهفو إليها ويصب كل ذي كبد يرق السليم بها وينتعش الصدي وذا أبو عبيدة رضي الله عنه مكي ثم استخفته الرزايا وما راعته قارعة الخطوب وهو بالشام والطاعون في شدته أرسل له عمر رضي الله عنه يريد أن تبقي وكأن قد عرضت له حاجة ويريد أن يشافع فعرف مراده وكتب له إني في جند المسلمين لا أرغب عنهم ولن أفارقهم حتى يقضي الله فيي وفيهم قضاء فلما قرأها عمر بكى رضي الله عنه فقيل له أمات أبو عبيدة قال لا وكأن قد حال عمر شوقي إليه كشوق الواجد الدائي إلى الشفاء أو العطشان للماء وقد أصبحت تنوينا وأضحى حبيبي لا تفارقه الإضافة ولم تزل له اللاذقية تدلي بشهادة خزيمية في حنكته القيادية لما علم أبو عبيدة أنها حصينة ولها باب عظيم لا يفتح بسهولة عسكر بعيدا عنها ثم أمر فحفرت حفائر تستر الفارس راكبا ثم أمر بالرحيل عنها نهارا حتى ظن أهلها أنه راجع عنها ثم أمر جنده أن يعودوا بهدوء لتلك الحفائر ليلاً وأصبح أهلُ اللاذقية لا يرون للجيش الإسلامي أثراً ففتحوا باب المدينة آمنين وأخرجوا سرحهم فباغتهم جند الإسلام من تلك الحفائر يصيحون بهم فأسقط في أيديهم وولوا منهزمين فدخل المسلمون عليهم الباب فغلبوهم وفتحوا اللاذقية بفضل رب البرية وكانت وليس الصبح فيها بأبيضٍ فأمست وليس الليل فيها بأسودٍ وتم أمر الشام والثغور يملأها الأمير والمأمور وبعد ذا ما بعد ذا وبعدها ولا عظيم الروم قائلا للبلدة هذا وداع لا لقاء بعده إني لأرجو أن أقول في القريب ولا خسيس الفرس قائلا للبلدة هذا وداع لا لقاء بعده وذا عمر بن عبد العزيز عادل ما كاد زيد النحوي في عصره يعزى إليه ضرب عمره وإذا طاش رجال لم يطش أين رضوا من حلاه وثبير لما قال له ابنه يا أبت ما عليك أن تمضي إلى ما تريد من العدل فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك القدور قال يا بني إنما أروض الناس رياضة الصعب إني لا أريد أن أحيي الأمر من العدل فأؤخره حتى أخرج معه طمعا من طمع الدنيا فإن فروا من هذا سكنوا لهذا فكان فاروقها الثاني بلا لعب أحيى الذي مات من عدل ومن أدب أعادها سيرة هزت عدالتها مناكب البيت من زهو ومن طرب وذا فارس الإسلام شيخ البخاري أبو إسحاق السرماري له عند ضيق مجال الرجال عزائم ليست لبيض الضبا خرج مع صاحب له إلى بلاد الغزية فرأى في جيشهم فارساً يعظمونه يعدل عندهم ألف فارس فاستعد لبرازه وخرج له من الغد بعمود في كمه وتظاهر أمامه بالانهزام حتى أبعده عن جيشه ثم عطف عليه بالعمود فضربه به فقتله وهرب لقومه فأرسلوا من خيرة فرسانهم خمسين في طلبه فثبت تحت تل حتى جازوه ثم كر عليهم من خلفهم بعموده يضربهم واحدا واحدا حتى قتل تسعة وأربعين وأمسك الأخير فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليكون لمن خلفه آية ذهب الحمار يطلب قرنين فعاد مصلوم الأذنين فلله در السرماري أسد له في كل ثغر مربض ومتى حل بدار قد بغت حل فيها الويلو منه والثبور كان الجيش الإسلامي يحاصر بلدة قائدها قاعد على صفة فرماه السرماري بسهم فغرزه في الصفة فأراد أن ينزعه فخاط يده بسهم آخر فتطاول الكافر لينزعه فرماه بثالث في نحره فلقي حتفه واستسلمت البلدة له فلله دره يخطف الأرواح من أعدائه مثل ما تختطف الطير الصقور ولا إياس القاضي علم أوتي من خالقه حكمة ترغم آناف الرجال احتال قوم على وكيء صاحب خير خل... <تصفيق> <تصفيق> ترفض نانسي <العبودية. تصفيق> الملح. يا عالم الملة حديث غيرك كم... مرض <تصفيق> تشكير الأحداق وتشريب الأعين تشريح <تصفيق> تعريتي و وجدير إذا الليوث تولى وتضلعة في الدنيا ورد حوضه. ومن كل ضيق مرساة وهم <تصفيق> كلهم بالمرصاد وأهلكم هلاك عام أجمعين وآله وصحبه والتابعين.